وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظلم نفسه. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عدل منكم.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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا إِنْ يَحِضُنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِم لَّهُ أَجْرًا أَسْقُونُهُ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أُجْدِدِكُمْ وَلَا تُظْلَمُونَ لن تضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فإنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرت فسترضع له أخرى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 وَكَانَ مِن قَرْيَةٍ تَعْتَدِي عَلَى أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فاتقوا الله يا أهل الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يَتَلُو عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مبيناتٍ لِيُخرِجَ الَّذينَ آمنوا ليُخرِجَ الَّذينَ آمنوا وَعَمِلوا الصالحاتِ مِنَ الظلماتِ لَنَنُ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 لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بكل شيء علما